فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة من يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون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 وَقَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ هُدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْنَا عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُصَلَّنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلِهِمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ سَنُطْعِمُهُم مِّنَ الْخُبُثِ فَسَوْفَ نُغْرِقُهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ أورثنا القوم الذين كانوا يضعفون مشارق الأرض ومغاربها و مغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنا على بني إسرائيل بما صبروا ودمّرنا ما كانوا يصنعون وقمه وما كانوا يعرشون